انه طرا علي ان يكون موضوع بحثنا ولقائنا هذه الليله ما يتعلق بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واارجلكم الى الكعبين وهي هذه الايه تتعلق بالطهارة فهل توافقون على ذلك او ان نستمر في موضوع بحثنا في الليلة الماضية نعم طيب التوصل لكرنا اقسامه بالامس وبينا ان منه سبع اقسام جائزة ومع عداها فليس بالجائزة طيب اشال طيب اذا نبقى على ما صار في خاطر من ان نتكلم عن هذه الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايدياكم الى المرافق وقد نتعرض فيها في طيات تفسيرها الى ما يتعلق بالتوحيد والعقائد فنقول اولا يجب علينا أن نؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل كلام الله تعالى حقيقة تكلم به وأنه لفظه ومعناه كله كلام الله ليس كلام, ليس كلام الله المعاني دون الحروف بل هو تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين رب العز والجلال تكلم بهذا اللفظ وسمعه جبريل فنزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجار كفاجر حتى يسمع كلام الله من مراد بكلام الله القرآن وقال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إذا علمنا أن هذا القرآن كلام الله عز وجل لفظ ومعنى فاني أسألكم الآن لو صدر مرسوم ملكي أو مرسوم جمهوري أو مرسوم رئاسي ماذا يتلقاه الناس أيتلقونه بالقبول والعمل به أم يتلقونه بالرفض والإنكار في قبول العمل، فإن لم يفعلوا فالحبس أمامهم، نعم، وإن فعلوا سلموا من الحبس، لكن هذا مرسوم من رب العالمين عز وجل. تكلم به، وأرسله مع من وصفه بأنه الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، لا خيانة، لا تبديل، لا تغيير، على من؟ على قلب النبي شف لماذا على قل... قال على قلب؟ لأن القلب محل الوعي محل الوعي والحفظ والفهم والعقل حتى لا يقول قائل لعله نزل على مخه فنسي شيئا ما نزل على قلبه لأنه محل الوعي كما قال قل... الله تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ليش؟ يعقلون بها فالقلب محل العقل نزل به جبريل الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وماذا حصل بعد أن نزل على قلبه هل قرأه على الناس كما نزل بدون تغيير الجواب نعم واستمع طو... إلى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه من يقول علينا الله ضامن عز وجل ضامن ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانا يعني اذا قراه جبريل ونسب الله تعالى قراءه جبريل الى نفسه لانه رسول من عنده وما وما يقوله الرسول فهو قول مرسل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وماذا بعد ذلك ثم إن علينا بيانه الله أكبر تكفى الله في أمرين جمعه وبيانه ولهذا لم يبقى لأي مبطل أن يدعي أن في القرآن نقصا أو زيادة أو تغييرا واستمع إلى الآية وثيقا وثيقة من الله على نفسه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فمن زعم ان في القران زياده او نقصا فقد كذب مدلول هذه الايه الكريمه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واجمعت الامه الاسلاميه منذ بعث رسولها الى اليوم ان هذا الذي بين ايدينا هو كلام الله لا زيادة فيه ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل هذه حقيقه يجب ان نعرفها ان القران كلام الله معناه او لفظه ومعناه لفظه ومعناه وانه تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين كما تكلم بقوله قل اعوذ برب الفلق وكما تكلم ببقيه ايات القران تكلم بذلك كلاما حقيقة يسمع سمعه جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا نعرف خطأ من يقول إن كلام الله عز وجل لا يسمع وليس بحروف ولكنه معنا من المعاني في نفسه عز وجل يخلق حروفا وأصواتا تعبر عن هذا المعنى الكائن في نفسه فإن هذا بلا شك قول ضلال وقول خطأ ولا شك أن الذي يفسر كلام الله بهذا التفسير لم يعد في تفسيره أن يفسر الكلام بأنه العلم فقط ليس هو الكلام إذا قلت أن الكلام هو المعنى القائم بنفس المتكلم وليس شيئا يسمع أو صوتا يسمع فمعنى ذلك انك لم تعد ان تفسر الكلام بالعلم فلم تأتي بطائل ولهذا كان مثبوا السلف الذي عليه اهل السنه والجماعه ان كلام الله هو اللفظ والمعنى جميعا ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف اذا علمنا ايها الاخوه ان هذا القران الكريم كلام الله وانه الميثاق الذي انزله على عباده وجعله حجه لهم او عليهم كما قال رسول عليه الصلاه والسلام القران حجه لك او عليك فماذا موقف المؤمن من هذا القرآن موقف المؤمن من هذا القران الاحترام والتعظيم والتادب وان يمتثل اوامره ويجتنب نواهية وأن يصدق بأخباره ويقبلها هذا موقفه لأنه يعلم أن هذا هو كلام رب العالمين الذي أنزله الله ميثاقا بينه وبين عباده إن وفوا بميثاقه وفى الله تعالى بما عهد به لهم كما قال تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي هو في عهدكم واياي ارهبون وقال تعالى ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لان قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنمتم برسلي وعزرتهم الله وعززتموهم وعقلقتهم الله قرآنا حسنا هذا العهد الذي علينا الذي لنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو جنات تجري من تحتها، الانهار والذي اخذه الله على بني اسرائيل هو الذي اخذه الله على جميع البشر انهم اذا وفوا لله بما عاهد الله عليه وفى الله لهم بما عاهد به لهم ايها الاخوه فاذا سمعنا امرا في القرآن وجب علينا ان نمتثله اذا سمعنا نهيا في القران فاننا نجتنبه اذا سمعنا خبرا في القران فاننا إيش؟ نصدقه ونقبله ونعتقد انه حق فلنستمع الان الى الايه التي بين ايدينا والتي نريد ان يكون موضوع كلام الليله فيها يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا ما المراد بالإيمان هل المراد بالإيمان مجرد الاعتراف بالرب عز وجل أو هو الاعتراف المستلزم للقبول والإدعان انتبه هل مجرد ما يقول انا اؤمن برب خلق السماوات والأرض ويدبر الامر وبيده ملكوت السماوات والأرض هل يكفي الإيمان هذا أو لا نعم لا يكفي لا يكفي هذا الايمان لا بد من ايمان مستلزم للقبول والاذعان القبول اذا فرض الله شيئا قبلت ان يكون فرضا والاذعان استسلمت وفعلت لان هناك فرق يجب على طالب العلم يعرفه فرق بين القبول وبين الإذعان مثلا الصلاه اقبل انها فرض الإذعان ماذا أقول أصلي, أصلي. بد في امتثال الأمر من قبول وإذعان من قبول لما يدل عليه هذا الأمر من استحباب أو وجوب وإذعان بأن أنفذ هذا الأمر فذلك مثلا إذا حرم الله شيئا لابد من القبول قبول بإيش بتحريمه ثم إذعان في اجتنابه اردتم القاعده الان طيب مجرد الايمان بان الله موجود وانه الذي خلق السماوات والارض وانه الذي يحيي ويميت وانه الذي يدبر الامر هل يكون هذا ايمانا كما قال لا اربعه خمسة من جامع كثير الجواب لا ولا ثم لا لا يكون بمال لان هذا موجود في قريش في الذين كذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام ولا ان سالتهم من خلقهم ها؟ لا يقولون الله ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله قل من يزوقكم من السماوات والارض ام من يملك السماوات والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ايش فسيقول الله كل هذا يؤمنون به يؤمنون بان الله موجود وانه رب وانه مدبر وانه خالق وانه المحي المميت ومع ذلك استباح الرسول عليه الصلاه والسلام دماءهم واموالهم ولم يحكم بايمانهم لا بد ان يكون مع الايمان إيش؟ قبول وإذعان قبول وإذعان أما تقول أن أؤمن بأن الله موجود وتقول الله هذا إيمان ما صريح هذا لابد أن تقبل وتذعب ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وقال في الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ثم قال في اخر الحديث هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كل هذه الاشياء ليس ان تؤمن بالله فقط اذن يا ايها الذين امنوا ما معناها يا ايها الذين امنوا ايش امنوا اي صدقوا وقبلوا وادعنوا وانقادوا لامر الله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وهنا نقف لماذا صدر الله الامر بالنداء هذا واحد ولماذا وجهه الى المؤمنين خاصة هذا اثنين لماذا لماذا بدأ الله هذا الامر اغسلوا وجوهكم للنداء للعناية به لتنبيه المخاطب لان المخاطب اذا نودي ينتبه الان انتم تستمعون الي لكن لو اقول يا فلان ينتبه ولا لا ينتبه اذا اذا صدر الله الخطاب بالنداء فعلم أن ذلك زيادة ذلك في الاعتناء به لأن النداء يستلزم تنبه المخاطب توافقون على هذا؟ ها؟ نعم اذا فائدة تصدير هذا الحكم أو هذا الخطاب بالنداء هي التنبيه على العناية به ولهذا تدر بالنداء السؤال الثاني لماذا وجه النداء إلى المؤمنين ل... نعم لفوائد ثلاث لفوائد ثلاث الأول أن هذا من باب الإغراء والحس من باب الإغراء والحس لأن كأنه قال إن كنت مؤمنا حقا فافعل مع به. ونظير هذا ان تقول للرجل يا كريم تصدق اذا قلت يا كريم تصدق كان ابلغ مما لو قلت يا رجل تصدق لان مقتضى كرمه ايش ان يتصدق فتوجيه الخطاب للمؤمنين من باب الاغراء على الفعل والانكثال لانه كلما كان الانسان اكمل ايمانا كان أشد تنفيذا لأمر الله عز وجل هذه فائدة فائدة الثانية أن, أن امتثال هذه الأوامر من مقتضيات الإيمان لأنه من أجل إيمانكم افعلوا هذا الشيء فيكون هذا من مقتضى الايمان أن يكون الإنسان قائما بهذه الأوامر الفائدة الثالثة أن مخالفة هذه الأوامر نقص. الإيمان لأنه إذا وجه الخطاب إليك بصفتك مؤمنا فلم تفعل ماذا يحصل ينقص إيمانك فهذه أيها الإخوة ثلاث فوائد في توجيه الخطاب إلى المؤمنين من حفظها من حفظ الثلاث الفوائد تفضل واقفا لا أنا أردت لكن صح طيب من مقتضيات الايمان نعم طيب ثالث من خطا خطا ان ترك ان ترك الفعل نقص في الايمان تمام ويذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك يعني سمع لها فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه طيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وأيديكم اذا قمتم الى الصلاه قال العلماء معناه اذا اردتم القيام لأن الوضوء يسبق القيام يسبق القيام فيكون إذا قمت بنعنى إذا أردت القيام وهل يأتي التعبير بالفعل عن إرادة الفعل نعم استمع يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن يعني ها؟ إذا انهيت القراءة لا اذا اردت ان تقرأ ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ ثم يقرا طيب اذا قمتم الصلاة اي اردتم القيام إليها الصلاه ما هي الصلاه يصح ان اقول الصلاه معروفه لان الصلاه والحمد لله لا تجهل احدا من الناس اليس كذلك ويصح ان اقول الصلاه عباده ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مختتمة بالتسليم الفائدة من قولنا مختتمة بالتسليم أنه لو طرأ على المصلي ما يقتضي الانصراف من صلاته قبل أن يكمها فإنه لا يسلم فمن هذا؟ ما ابغى فهمتم؟ طيب الفائده من قولنا مختتم بالتسليم انه لو طرا على المصلي امر يبيح له ان ينصرف من صلاته فانه ينصرف بدون تسليم ولنفرض ان رجلا شرع يصلي في صلاه الظهر فرا حريقا في بيته يخشى ان يتهما عائلته هنا يجوز أن ينصرف نصاراته ولا لا؟ ها؟ يجوز بل يجب أن ينصرف نصاراته. يقطع، يحتاج إلى تسليم لا يحتاج. يعني ما ما ختمت إلى الآن. شرع إنسان في النافلة، ولما كبر وقرا الفاتحة اقيمت الصلاة. نقول لا تكمل، لا تكمل النافلة. يقطعها لتدرك. الفريرة هل يسلم او لا يسلم ها؟ لا يسلم لا يسلم ليش لانه لم يختتم الصلاه والصلاه انما يسلم لها اذا ختمها اليس كذلك اخر ماذا قلت يخرج منها بدون سلام حسنت بارك الله طيب اذا هذا الصلاه اذا قمتم الى الصلاه هل يشمل هذا صلاه الجنازه يعني يجب ان يتوضا لصلاه الجنازه ولا لا ها؟ نعم يشملها لانها صلاه لانها صلاه قال الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا واذا كانت صلاه وجب لها ما يجب للصلاه فارسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحن الجبهة إلى أسفل الذقن طول هذا الوجه يغسلوا وجوه ولم يذكر الله عز وجل المضمضة والاستشاق لكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام فكان إذا توضع يتمضمض ويستنشق وتمضمضه والاستشاق في موضع داخل الوجه يدل على أن المضمضة والاستنشاق فريضتان فريضتان لأنهما داخلتان في الوجه في فيشملهما حكم الوجه فكما أن غسل الوجه فريضة في الوضوء فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما عضوان في في الوجه ولكن هل يتمضمض ويستنشق قبل أن يغسل ظاهر الوجه؟ الجواب نعم هكذا جاءت السنة ولو عفس وغسل وجه ثم تمضمض فلا باس لم يذكر الله عز وجل غسل الكفين قبل غسل الوجه ما تقولون؟ صحيح؟ ولكن السنة تبينت أن غسل الكفين قبل الوجه ولكن غسل الكفين ليس بواجب. يعني لو غسل الإنسان وجهه على طول أجزأه الوضوء لأن الله لم يذكرها في القرآن فهي سنة وغسلهما من باب غسل الأدات يعني مثلما يغسل الإنسان الاناء إذا أراد أن يشرب فيه فيغسل كفيه قبل غسل الوجه لكمال تنظيف الأدات التي يغسل بها الوجه طيب لم يذكر الله سبحانه وتعالى غسل الفرج ها. لأن غسل الفرج ليس من الوضو غسل الفرج تطهير الفرج من الخارج منه انتم معي الآن غسل الفرج تطهيره من الخارج منه فإذا طهرته فلا حاجه إلى إعادة غسله عند الوضو ولذلك لو أن الإنسان بال أو تغوض في أول النهار عند طلوع الشمس واستنجا أو استجمر استجمارا شرعيا فلما أذن الظهر توضع بدون غسل فرجه جاز أو لا يجوز لأنه لا دخل له في الوضوء لا, لا دخل له في الوضوء اطلاقا لأن الاستنجا أو الاستجمار الشرعي يراد به تطهير المحل فقط، فإذا طهر أول مرة لا, يعود... لا تعود نجاسته إلا بسبب جديد. طيب، أصدقاؤكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق. هنا ابتداء وانتهاء. منين الابتداء؟ من رؤوس الأصابع. لأن هذه اليد هذه اليد الآن. كلها يد. المنتهى المرافق إذن يجب في الوضوء أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق وانتبه لهذه النقطة لأن بعض الناس إذا غسل يده يغسل الذراع فقط يغسل الذراع فقط بعد الوجه ويدع الكف هذا خطأ جدا يعني لو فعلت ما صح وضوءك ولا صح حدث لابد تغسل من ايش من غسل صادع الى المرفق طيب المرفق داخل ولا غير داخل المرفق داخل لانه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل ذراعيه حتى اشرع في العضب يعني حتى تناول العضب اذا فالمرفق داخل وكذلك بالنسبه لليسرى قالوا ايديكم الى المرافق واين المرفق قلت هذا طيب وانا الأخ الاخ لانه اصغر من هو امامي اين الكوع نعم هذا ويقول هذا الكوع اي طيب ما هو هذا طيب أين الكسور ها؟ الله اعلم بارك الله فيك عندنا مثل عام يقولون في الإنسان الجاهل اللي ما يعرف يقول لا يعرف كوعه من من كرسوعه لا يعرف كوعه من كرسوعه هذا اللي أنا أعرف وانت يقول لا يعرف كوعه من بوعه طيب على كل حال يقول العظم الآن الذراع يعني ما بينه وبين الكف فيه عظمين من, من الجانب هذا والجانب هذا ووسط العظم الذي يلي الابهام كوع والعظم الذي يلي الخنصر كرسور والرص ما وسط الذي بينهما وأما البوع فهو العظم الذي يلي ابهام الرجل العظم الذي يلي ابهام الرجل وانشدكم بيتا في هذا حتى لا تنسوا يقول فالبيتين وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصر بالكرسوع والرصغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط احذر ان تجعل الكوع كرسوعا او الكرسوع كوعا نعم احذر من الغلط طيب اذا توصل اليد من اين الى اين من اطراف الاصابع الى المرفق وامسحوا برؤوسكم امسكوا برؤوسكم الراس ما على وترأس ومنه سمي الرئيس رئيسا لانه بعلو مرتبته بعلو مرتبته فالراس يقول العلماء إنه من منابت الشعر من الرقبة إذا منابت الشعر من الجبهة وكذلك مع اليمين وعلى الشمال امسح برؤوسكم الباء بيان لكون المسح لابد أن يباشر الرأس لابد أن يباشر الرأس وهذا الرأس قلت من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا وكيف يمسحه إذا مسحه على أي صفة كانت فلا بأس يعني لو قال هكذا أدار يده عليه فلا حرج لو, لو قال هكذا ثم رجع ثم هكذا ثم رجع فلا حرج ولكن الأفضل أن يأخذ يديه يبل يديه بالماء ثم يمرهما هكذا على رأسه حتى يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه هذا مسح الرأس الأذنان الأذنان من الرأس لانهما في آل البدن فلهما الرئاسة وكيف يمسحهما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه هكذا ويمسح بعثاميه ظاهرهما هكذا لاحظوا ان الراس يمسح ولا يغسل لماذا لان الراس ذو شعر فلو مسحه لكان فيه مشقه لا سيما في ايام البرد ها مش قلت فلو غسله لو غسله لكان في ذلك مشقه لا سيما في ايام البرد اليس كذلك المسرس في مشقه ثانيا الرأس المسرس لو غسله لنزل الماء إلى جميع البدن وصار ثيابه رطبه وشق عليه ذلك حتى في أيام الحرب فكان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن فرض على عباده مسح الرأس فقط لا غسل لا غسله طيب قال الله عز وجل وأرجو لكم وهنا أسألكم هل هي أرجو لكم ولا وأرجو لكم ها ايش نعم وشل في المصحف اللي بين ايدينا وأرجو لكم بالفتح وحينئذ يأتي أتباع سيبويه وهم أهل النحو يقولون كيف تقول او كيف تكون القراءة وعرضوا لكم واللي قبلها مجروح برؤوسكم والمعروف ان العطف ان المعطوف يتبع المعطوف عليه كيف يكون هذا نقول العطف هنا ليس على رؤوس العطف هنا على وجوه فاغصلوا وجوهكم ولا على ايديكم لا هذه فائدة ينبغي للنحو يعرفوه أن يعرفوها العطف يكون على أول مذبوع العطف يكون على أول مذبوع فلو قلت قام زيت وعمر وبكر وخالد فخالد معطوف على على زيت أول مذبوع هنا نقول وأرجلكم معطوف على على وجوهكم يا أخي على وجوهكم لأنه هي أول مذبوع طيب على زيت نقول اغسلوا ارجلكم الى إيش؟ الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين والكعبان هم العظمان النافئان في اسفل الساق ولكن هل يدخل الكعبان في الغسل الجواب نعم يا حديث ابي هريرة الثابت صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حتى اشرع في الساقين إذن فالكعبان داخلان في الغسل كم عضوا يطهر في الوضوء كم عضوا يطهر في الوضوء تحتاج إلى توقف يا جماعة أنتم توضير صدر المغرب نعم طيب نشوف في واحد يقول سبعه وواحد أقو ستة واحد يقول اربعه طيب اللي بيفصل يمكن يكون سته او اكثر بعد ان فصلنا قلنا الوجه والانف والفم واليد اليمنى واليسرى والراس والاذنين واليد اليمنى الرجل اليمنى والرجل اليسرى كم هذه تسعه لكن العلماء لا يفصلونها التفصيل يقولون ان الاعضاء اربعه فقط الوجه ويشمل المرمى والسنشاق واليدان اليمنى واليسرى والرأس ويشمل الاذنين والرجلين اليمنى واليسرى نعم اذا هي أربعة أعضاء أربعة أعضاء طيب لماذا بدأنا باليمنى قبل اليسرى والله يقول عز وجل وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين قلنا لان الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدا باليمنى قبل اليسرى تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تناوله وترجله وطهوره وفي شانه كله طيب سال سائل يقول في مس الاذنين ابدا باليمنى او باليسرى تمسح بهما جميعا تمسح بهما جميعا لماذا؟ لأنهما عضو واحد الأذنان عضو واحد لكن اليد اليمنى ولسة متفرقه أما الأذنان فهما عضو واحد لانهما من الرأس ولكن لو فرض أن رتلا من الناس لا يستطيع أن يمسحهما جميعا لأن يده الأخرى لا يستطيع أن يمسح بها فبأيهما يبدأ باليمين بارك الله فينا طيب فيه قراءة صحيحة صدعية وامسعوا برؤوسكم وارجولكم الى كعبين، ارجولكم بالكسر ارجولكم بالكسر ونحن نعلم ان الرجلين يغسلان فهل نقول إن القراءتين كالصفتين في معنى أنه يجوز أن تغسل الرجلين ويجوز أن تمسح الرجلين أو ماذا نخرج هذه القراءة لان هذه القراءة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أرجو لكم تنفهمين الآن نفهم نعم نصف ونصف هاي آه. اذا قلنا امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين تكون مضوفة على رؤوس وهذا يقتضي ان تكون الرجل ممسوحة أليس كذلك طيب اذا هل تنزل القراءتين على صفتين لمعنى انه يجوز ان تصل الرجلين ويجوز ان تمسحهما نعم لا ما... ما... لا صحاب لأنه لم يأتي حرف واحد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بانه مسح رجليه وهما مكسوفة ابدا بل إنه لما رأى أصحابه ذات يوم وقد أرهقتهم صلاة العصر وجدهم يمسحون على أرجلهم وبعض أقدامهم لم, لم يمسها الماء نادى بأعلى صوته ويل للاعقاب من النار لأنه ما أتم مولوده إذن فما وجه الآيتين اختلف العلماء في ذلك فمنهم من سلك مسلكا قد يكون له وجه في اللغه العربية وقال إن هذا من باب المجاورة وأنها جرت لفظا وأما حكما فهي منصوبة ومنهم من قال بل تنزل القراءتان على صفتين باختلاف حال الرجل انتبه تنزل قراءتان على صفتين مختلفتين باختلاف حال الرجل فإذا كانت الرجل مستورة بالخف أو الجورب ففرضها المس وإذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل قالوا وهكذا جاءت السنة فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح رجليه إذا لبس, إذا لبس قطيه مسح عليهم ويصلهما اذا إذا كانتا مكشوفتين وهذا القول هو القول الراجح فتكون الآية منزله على صفتين مختلفتين باختلاف حالي الرجل ولعلنا هنا نقفز لنتكلم على حكم المس على الخف إذا قلنا إن الآية الكريمة تنزل على حالين، هل يكون القرآن دالاً على جواز المس على الخفيف. انتبه دالاً على جواز المس على الخف، فهل نثبت على جواز المس على الجواب نعم، إن دلت على جواز المس على الخف. بل قد تواترت السنه على جواز المس على الخفين وننشدكم بيتين وارجو ان تحفظوهما بسرعه نعم يقول المنشد مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح خفين وهذه بعض من حفظها يا جماعه العرب ياتي الشاعر يقرا سبعين بيت على الناس يحفظونها مره واحده نعيد اجل عيدها مره واحده طيب نعيدها ما مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض من حفظها طيب كمل اسرح ومن بنى لله بيتا واحتسب, واحتسب والحوض ومسح خفين وهذه بعض ما شاء الله طيب إذن أعيده مرة تاته مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسر ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض الشاهد من هذين البيتين قوله ومسح خفين ولهذا أجمع السلف على مشروعية مسح الخفين إذا تمت الشروط طيب إذا كان على الإنسان خفا فهل الأفضل أن يخلعهما ليأصل القدمين أو أن يمسح عليهما بدون خلع أي يمسح بدون خلع لقول المغيرة بن شعب رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فاهويت لانزع خفاي فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فلو سالنا نساء قالنا علي الان جوارب هل الافضل اخلع الجوارب لاغسل القدمين او ان امسح عليهم قلنا الافضل ان تمسح واضح طيب لكن لا بد من شروط يشترط لجواز المسح الخفين اولا ان يلبسهما على طهارة أن يلبسهما على طهارة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة إني أدخلتهما طاهرتين فلو لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح الشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الاصفر يكون المسح في الحدث الأصبر فلو كان على الإنسان جنابه لازم أن يخلع الكفين وأن يغسل قدميه. لقول صفوان بن عسار رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلايالهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. كم شرطا ذكرت؟ طيب شرط الثالث أن يكون المس في المدة المحددة شرعا أن يكون في المدة المحددة شرعا المدة محددة شرعا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى ياليها للمسافر لكن متى تبتدئ تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث من أول مرة مسح بعد الحدث فإذا قدرنا أنك لبست الخف أولا نقول الجورب اللي هو الشراب لبستها لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك فصليت الظهر بطهارتك ما نقضت الوضوء وبقيت الى العصر فصليت العصر بطهارتك ما نقضت الوضوء وحين توضعت لصلاة المغرب مسحت يعني احدثت عند صلاة المغرب نقضت الوضوء ومسحت من اين تبدا المدة مثال اخر توضأت لصلاة الفجر ولبست الجوارب وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فصليت العشاء بوضوء الفجر ونمت وقمت لصلاة الفجر وتوضات في الساعة الخامسة لأن الإنسان إذا نمت قضوه ومسحت من أين يبتدئ المسح من الفجر في اليوم الثاني يعني راح عليك يوم كلها ما تحسب كلها لا تحسب لأن المدة تبتدئ من إيش؟ من أول مسح بعد حدث طيب إذا انتهت المدة إذا انتهت المدة فلا مسح لأن رسول صلى الله عليه وسلم وقت وقد قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلما نفسه فإذا حد الرسول صلى الله عليه وسلم لنا حدا فلا نسجيه أزوم. ومثال ذلك رجل لبسه الجوارب لصلاة الفجر ونقض وضوءه عند صلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة تضبط المثال ومسح في الساعة الثانية عشرة من أين يبتدي المسح؟ من الساعة؟ الثانية عشرة إلى اليوم الثاني الساعة الثانية عشرة لكنه في اليوم الثاني توضى ومسح في الساعة الثانية عشرة إلا ربعا أي قبل إيش أي قبل انتهاء المدة بربع ساعه الساعة ولكنه بقي على طهارته حتى صلى العشاء ها صرته صحيحة بعد انتهاء المدة الجواب نعم لأن الطهارة لا تنتقض انتهاء المدة الذي لا يمكن بعد انتهاء المدة ما هو المس أما الطهارة فإنها تبقى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وقت المس ولم يوقف الطهارة وعلى هذا فنقول إن انتهاء المدة لا تنتقض به الطهارة على القول الراجح وإذا قال فقئن إن الطهارة تنتقض بانتهاء المدة فقل له أليس قد صحت طهارته قبل انتهاء المدة؟ فسيقول، ها يقول نعم ولا يقول بلى نعم لأنه توضى قبل المدة فطهارته صحيحة نقول إذا ثبتت الطهارة بمقتوى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي فإن أتيت لنا بدليل شرعي يدل على أن المدة إذا انتهت انتقضت الطهارة فعلى العين والرأس وإن لم تأتي فإننا نستصفب الأصل وهو بقاء الطهارة أظن يا جماعة طيب كم الشروط الآن نشوف واحد يعرف بس أنت شروط جواز المسألة يتفضل والتقف أنت اي نعم قف يعني ان يلبسهم على طهارة طيب اذا انت ما عمرك لبست جوارب الله طيب ايجا يكون في الهدى في الجنابه. احسن تقلى وتغزر بلشي طيب اه ان تكون في المدة المحددة شرعا تمام في شروط, في شروط اختلف العلماء فيها مثل ان لا يكون فيها حرق وان تكون غير خفيفة وما اشبه ذلك وكل شرط لا يدل عليه الاتحاب ولا السنة فانه غير مقبول غير مقبول وعليك نقول يجوز المس على الخف على الشراب مثلا الجوارب إذا كان فيها خروق ويجوز المس على الجوارب إذا كانت خفيفة وإذا قال قائل لابد أن تكون صفيقة هنا هذا الدليل على العين والرأس وقد ذكر النووي رحمه الله في المجلد الشرح المهدد قال حكى بعض أصحابنا أو قال أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق جواز المسح على الجورب الرقيق وطبعا هذا الحديث يعني هذا الاثر ما دام حكايه اصحاب الشافعي مثلا يحتاج الى سند ولكن نقول عندنا الاصل ما دام يسمى خفا او يسمى جوربا فانه يجوز المسح عليه حتى يثبت دليل على اشتراط ما يزيد على مسمى الخف أو الجورة وهذه قاعده ينبغي طالب العلم أن يفهمها. إذا أطلق الشارع الشيء فإضافة أي قيد إليه يحتاج إلى دليل كل شيء اطلقه أطلقه الشارع فإن إضافة أي قيد إليه يحتاج إلى دليل فمن لم يأتي بدليل على القيد الذي اشترطه فإنه لا يقبل منه طيب. ثم قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فتطهروا يعني إذا كان الإنسان عليه جنابه فعليه ان يتطهر ولم يذكر الله عز وجل كيف يتطهر ويتطهر بمعنى يتطهر لكن قلت اغنية التاء بالطب لم يذكر الله كيف يتطهر فأنا أسألكم الان لو أن رجلا عليه جنابه واتى إلى بركة ونوى ونغمس فيها ثم خرج ناويا التطهور من الجنابة هل يجزئه لا يجزئه يجزئه لكن عليها أن يتمضمض ويستنشق لماذا يجزئه لأن الله قال إن كنتم جنوبا فاتطهروا هل يحتاج إلى وضوء لا يحتاج لأن الله لم نذكر في الجنابة إلا الاطهار فقط التطهور لكن لا شك أن الوضوء قبل الاغتسال افضل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل توضأ كما يتوضا للصلاة ثم افاض الماء على راسه حتى يرويه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده طيب ان كنتم جنبا فاطهروا بماذا تكون الجنابه تكون الجنابه باحد امرين اما بالجماع وان لم يحصل انزال وهذه مسألة يا أخواني تخفى على كثير من المتزوجين الجدد يظن كثير من الناس يعني السؤال يقع عنها كثيرا يظن كثير من الناس أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه أقول إن بعض الناس يظن أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه ولهذا يكثر السؤال عن هذه المسألة ونقول بل يجب على الغسل لحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ مسلم وان لم ينزل واضح يا هذا يوجب الغسل إذن الجماع بمجرده يوجب الغسل وان لم يكن انزال الثاني الانزال سواء كان باحتلام او كان بمباشره او كان بتقبيل او كان بتفكير او باي سبب يكون اذا انزل الانسان بلبذه وجب عليه الغسل بكل حال اذا الجنابه تتضمن ها ثلاثه ولا اربعه الجنابه تتضمن ثلاثه ولا اربعه اثنين اي نعم طيب الجماع وإلا محصل إنزال والإنزال وإلا محصل جماع كذا طيب إن حصل جماع وإنزال ها؟ فمن باب أولى فمن باب أولى طيب الجنابه إذن موجبة للغسل موجبة للغسل ويكفي عن الوضوء لكن الوضوء قبل الغسل أفضل لفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول الله تعالى وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاعتم منكم الى من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اذا وجب على الانسان وضوء او وجب عليه غسل ولكنه لا يستطيع استعمال الماء اما لعدمه واما للتضرر به فماذا يصنع يتيمم يقول عز وجل فتيمموا أيقصدوا سعيدا طيبا والصعيد الطيب كل ما على وجه الأرض من جنس الأرض مثل التراب الرمل الحجر كل ما على الأرض من جنس الأرض أما الفراش وشبهه فهذا لا يجوز التيمم عليه إلا إذا كان فيه غبار لأنه إذا كان فيه غبار كان فيه شيء من جنس من جنس الأرض طيب اذا لم نجد الماء او كان الانسان مريضا يتبرر باستعماله فانه يتيمم وكيف يتيمم يضرب المكان يديه ويمسح وجهه ويديه الى الكفين فقط مسح الوجه والكفين فقط لان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم وليست الى المرافق لان الله تعالى لما اراد ان تكون الايدي الى المرافق في الوضوء قال وأيديكم الى المرافق واليد اذا اطلقت فهي الكف فقط دليل ذلك قوله تعالى والسارق والسارقه فقط وايديهما ولا يقطع من السارق إلا, الا الكف فقط اذن يطلب الانسان المكان ويمسح وجهه وكفيه فقط وهل هناك فرق بين التيمم عن الحدث الأصفر أو الأكبر الجواب لا لأن الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النساء المجيء من الغائط إشارة إلى الحدث الأصفر لا النساء أي جامعتموهن إشارة إلى الحدث الأكبر فاذا التيمم عن الجنابه وعن الحديث الأصغر سواء ولا فرق ولهذا لما حصلت على عمار بن ياسر جنابه رضي الله عنه وهو في السفر صار يتمرق الصعيد يتمرق يعني يتدحرج الصعيد كما تتمرق الدابه ظن أن طهارة التراب كطهارة الماء لا بد أن تشمل جميع البدن ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الارض ثم مسح وجهه ويده اليمنى بيد اليسرى ظاهر كفين وباطنهما هكذا التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الاكبر وتلاحظون الان انه لا تيمم لا ليس فيه مضمضه ولا والاستنشاق أليس كذلك؟ طيب لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق هنا متعذرة كيف يتمضمض بتراب أو يستنشق ترابا لا يمكنها له وإذا فعل إذا قال قائل لماذا لا توجبون عليه أن يتمضمض ويستنشق بماء عنده مما يشربه مثلا قلنا لأن, لأن الطهارة لا تتجزأ إذا كان ذلك من أجل عدم الماء أو المرض فنقول في هذه الحال يتيمم يتيمم عن إيش عن الحدث الأصغر والأكبر على حد سواء لأن المقصود بذلك التذلل لله عز وجل بمسح الوجه والكفين بالتراب أنا قلت إن الطهارة لا تتجز إذا كان لعدم أو مرض أما إذا كان لخلل في عضو من الأعضاء كما لو كانت يد الإنسان مجروحة ويستطيع أن يتوضا ببقية الأعضاء فإنه يتوضا ببقية الأعضاء ويتيمم عن اليد المجروحه التي لا يمكنه أن يرسلها ثم قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم حارة ولكن يريد ليطهركم فإذا فهذا دليل, وهذا دليل على أن التيمم مطهر وهو القول الراجع وعلى هذا فلو تيممت بصلاة الفجر مثلا وبقيت إلى صلاة الظهر لم تحجز وصليت الظهر فصلاتك صحيحة ولا حاجة إلى إعادة التيمم، لأنه لم يرد دليل على أن التيمم يبطل بخروج الوقت والله عز وجل سمى ذلك طهارة فإذا ثبت أنها طهارة فإنها لا تزول إلا بدليل شر ولهذا كان القول الراجح أن, أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت الوقت بل يقن سنطارت حتى يحدث الحدث المعروف المشهور وننتهي الى هنا في الدرس من اجل ان ناخذ بعض الاسئله لان الاسئله بعض الخلات لا اتمكن من الاجابه فيها عليها نعم في اخر مما يتعلق بموضوع البحث إيش؟ من يقدم الاسئله اليوم ما في السؤال الا بطريق بي... الكتابه من يقدم الاسئله يا ابا قدمنا الله سبحانه الشيخ بين بعض الناس فهو قوله سبحان في كل الوجود قاعد السك هذا صوت هذا ليس له علاقه بالموضوع طيب نقول ان سبحان الوجود سبحان الموجود في كل الوجود هذا هذه الصيغة من التسبيح مبتدعه مبتدعه ما قالها الرسول ولا الخلفاء ولا الصحابة وإنما هي من سج من سجعها ثانيا أنها باطلة من حيث المعنى فالله تعالى ليس موجودا في كل الموجود إلا على رأى الحلولية من الجهمية وغيرهم الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان تاتلهم الله يقولون الله بذاته في كل مكان سبحان الله كيف يمكن أن يكون الله بذاته في كل مكان هل الله متعدد حتى يكون إله هنا وإله في مكة وإله في الرياض وإله في مصر وإله في الشام أو اله متجزد أجزاء جزء منه هنا وجزء في مكة وجزء في الرياض وجزء في الشام وجزء في مصر كلا والله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض وقال ابن عباس السماوات السبع والأرضون ومن فيهن فحرجلة في كف الرحمن عز وجل فكيف يتصور بعد هذا أن يكون الله تعالى بذاته في كل مكان هذا القول كفر بالله وعليه بالله وتنقص الله عز وجل ومن قاله فإنه ما قدر الله حق قدره ولهذا قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إذا كانت الأرض جميعا قبضته يوم القيامة كيف يكون فيها كيف يكون في كل مكان إذن هذا التسبيح باطل صيغة وباطل معنى سبحان الموجود في كل موجود في كل الوجود باطل صيغة لأنها لم ترد وباطل معنا لأنه, لأنه حقيقة القول بالحلول بان الله بذاته في كل مكان وهذا كفء بالله عز وجل ومن قاله فإنه لم يقدر الله حق قدره ولا عرف عظمة الله سبحانه وتعالى وما قد لحقتني والارض جميعا قبضته يوم القيامه اذا اين الله في السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية اين الله قالت في السماء قال لسجدها اعتقها فانها مؤمنه الله عز وجل في السماء فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته ابدا لأنه ليس فوق العالم إلا فضاء فضاء ما في شيء محيط الله عز وجل والله تعالى فوق كل شيء على عرشه السواء وقد ورد في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلا من الأرض الله أكبر فلا من الأرض واسعة حلقة الدرع يعني قليلة جدا حلقة الدرب ضع حلقة في وسط الفلات وش نسبتها للفلات لا شيء قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة الله أكبر إذن الكرسي بالنسبه للعرش كحلقه ألقيت في فلات من أقار العظمه العظمها العظيمة لهذه المخلوقات وعظمه المخلوق يدل على عظمه الخالق الله عز وجل أعظم من ذلك كله ولهذا نقول الله أكبر الله أكبر هذا الذي يكون عز وجل أكبر من كل شيء هل يمكن أن يحل في هذه الأرض الصغيرة الضيقة أو لا يمكن أبدا والله لا يمكن إذن فالقول بذلك قول باطل كفر بالله عز وجل باطل عقلا وباطل سمعا وعلى من شك في ذلك أو توهمه أن يرجع إلى نفسه وأن يسأل الله أن يهديه الحق وأن يفكر في الأمر وأن يتوب قبل أن يأتيه أجله وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا جاء أحدهم قال إني تبت الآن